ضِراؤَ الَّذِينَ هَمَّتْ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَظْلُومِ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ من عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون عسى منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنافزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ربا ويجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثر ولا تجسسوا ولا, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله دواب الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر واحد فان خلقناكم من ذكر وَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَفَّا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبير قل لم ولكن الأعرام آمنا كلم تؤمنون ولكن يقولون أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يردكم من أعبالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا ثم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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم قل دمُ علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن صادقين. إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون